وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراظه سائغ شراظه وهذا من الحجاج ومن كلذ تأكلون لحم طري وتستخرجون حلي وتستخرجون حلي تلبسونها. وتر الفلك فيه نواخر لسبتكم من خضله ولعلكم تشكرون يُلج الليل في النهار ويُلج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يظهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى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 ألم تر أن الله أنذل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به سمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب سود ومن الناس الأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده علماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقون مما رزقناهم سرا على نية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 تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فَمَا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بلاس الصدور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 خلقوا من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم له الشرك في السماوات؟ أم آتيناهم؟ أم آتيناهم كتابا؟ فهم على بينة من بل يحدو الريون بعضهم بعضا إلا غورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أتزلة. ولئن زالا إن أمسكهما من أحد من بعضه إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكون النهدا لأن جاءهم نذير لا يكون النهدا من إحدى الأمان